ne ajan يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا 110-وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصارعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفران، يرسل السماء عليكم مدرا، ويمددكم بأمواله وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أن ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارو وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا ترجون لله وقارو 124-ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا 125-وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 128-والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجأة قال نوح رب إنهم مع صوله والتبعوا من لم يزده ماله والتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا فساروا ومكروا مكر الكبار وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودوم ولا سواع ولا يغوت ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا لا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهن من دون الله أنصار، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا، رب اغفر لي ولوالدي ولما دخل ريتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات.